I'm you. هو ذا هو هو هو كل رؤى Yeah. ما صوت ذلك اشعر به من نظره يوم امالذا وإن نفرق كشع الأبطار هم يخرجون <مل> <مل> <الأجداد> <كأنه نجعل> لَنَا إِلٰهٌ لَّا نَعْبُدُ ٱلَّذِي خَشِيْنَا ذٰلِكَ مَا عَصَيْنَا كَلَّبَتْ ما <تصفيق> دارك وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا القرآنَ نَذِيرِ شَرِّ فَأَمِنْ وَنْذِرَ كَانَ بَثَّ وَارِضُ سَكَنِ كيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر كالنبث إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ شِتْنَةً شرب مستضى فنادوا صاصبهم فتغ أطاف أطاف كيف Yes, sir. يا من مدك جلبت قوله كَرَمٌ مِنَ الْعِلْمِ جِنَا يَذَلِكَ نَجْمُ ولقد فَشَكُو وَلَغَأْنَا ودعو عن ضيفه فضمتنا أيونهم النبي والنذر ولقد صدقهم مذكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسترنا القرآن سانديره اقوم E mm. يا من بصر ولا. وكل شيء فولوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المستقين فيه